117. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين 118. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 119. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 119. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون 110. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 111. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعود وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين